النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية أغزو عليهم غزوة تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين أغزوا عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلاك 53 عنصرا من الجيش النصيري على جبهات جنوب دمشق هلاك وإصابة 6 عناصر من الجيش الرافضي باشتباكات قرب الطارمية هلاك وإصابة 7 عناصر من الحشد الرافضي بهجوم شرق كريت البداية من ولاية دمشق بفضل الله وحده يخوض جنود الخلافة اشتباكات عنيفة مع الجيش النصيري على مختلف الجبهات جنوب دمشق حيث سقط نحو خمسين من عناصره هلك وأصيب آخر إثر مواجهات على جبهات مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود والتضامن كما هلك ثلاثة من عناصره قنصا في مخيم اليرموك فيما أسقط المجاهدون طائرة استطلاع في حي الحجر الأسود ولله الحمد والمنة أما في شمال بغداد بفضل الله وحده خاض عدد من جنود الخلافة اشتباكات مع عناصر من الجيش الرافضي في منطقة الطابي قرب الطارمية حيث دارت مواجهات انتهت بهلاك أربعة مرتدين وإصابة اثنين آخرين ولله الحمد والمنة وإلى ولاية الصلاح الدين انطلق عدد من جنود الخلافة نحو نقطة للجيش الرافضي في منطقة البوسعيد شرق مدينة تكريت حيث دارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن هلاك الستة مرتدين ليفجر المجاهدون النقطة بعد اغتنام ما فيها من أسلحة وعتاد في حين كمنت مفرزة من المجاهدين على الطريق المؤدي إلى النقطة واشتبكت مع دورية قدمت إلى المكان ما أدى إلى إعطاب آليتين وهلاك وإصابة عدد من من كانوا على متنهما ولله الحمد والمنة وفي ولاية كركوك إعطاب عربة كوجار لشرطة الاتحادية الرافضية جراء استهدافها بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة قرب قرية البو محمد جنوب داقوق ولله الحمد والمنة أخيرا إلى ولاية دجلة استهداف آلية للحشد الرافضي بعبوة الناسفة في قارة العريج قرب حمام العليل ما أسفر عن هلاك ثلاثة عناصر كانوا على متنها وإصابة آخر ولله الحمد والمنة وفي ختام نشرتنا هذا تذكر بأهم ما جاء فيها من عناوين هلاك ثلاثة وخمسين عنصر من الجيش النصيري على جبهات جنوب دمشق هلاك وإصابة ستة عناصر من الجيش الرافضي باشتباكات قرب الطارمية هلاك وإصابة سبعة عناصر من الحشد الرافضي بهجوم شرق تكريت وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في المؤمنين.